ويستعجلونك بالعاب ولولا أنهم بغتة وهم لا يشعون يستعدنونك بالعذاب وإن جهنم لنا قطوب بالكان فيرين يوم يغشى نورنا من فوق ومن تحت عمد الَّذِينَ آمَنُوا يُمَثِّلُ الصَّالِحَاتِ لَمُبَوِّئَ أَنَّهُمْ مُنْجَدَنَ نَجُّوا رَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا Meow. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو وَ خ ولئن سألتهم من مزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بل أكثرهم لا يعقلون